فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثور لهم وكأي من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 من هو خالد في النار وسقوا ماء فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى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 واستغفر لذنبك, واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانه ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم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 لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم